وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تاتيهم من آية من آيات إذا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا يستهزئون. ألم يروا كما هلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم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 Bithunubihim waan sha'na min ba'dihim karnan akariin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 وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلَ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلِ إِنِّي أُمِرْتُ أَنَكُونَ أَوَّلَ مَنَ اسْلَمْ ولا تكونن من المشركين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فان قد رحمه وذلك الفوز المبين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 وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغُ أَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةَ نُخْرَى قُلْ لَا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين اتيناهم كتابا يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون وَمَن الظَّلَمَ مِنَّا افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة لن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها إذا جاءوا كيجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون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 وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ولو تروا اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِمْ أَفَتَأْمَنُونَ ٱإِنسَٰنًا وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَفَتَأْمَنُونَ مَن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 وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إن إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون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 ولقد جاءك من نبأ المرسلين وَإِنْ كُنَّكَ بُرَّ عَلَيْكَ إعراضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَنْتَبِغَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ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 وَالْمَوْتَ يبعثهم الله ثم إلَيْهِ يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه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 في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم نمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون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 وَلَرَاَيْتَ كُم اِنَّكُمْ عَذَابَ اللّٰهِ اَو تَتَكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُونَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بِالْبَأْسَاءِ والضرا إلى علهم يتضرعون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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ فإذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا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 Anzur كيف نصرف لايات ثم هم أَلَرَأَيْتَ كُم إِن تَكُم عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ إِنِّي مَلَكٍ إن لا إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي لعما والبصير أفلا تتفكرون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 وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ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 كم سوء بجهالة ثم متاب من بعده وأصلح ثم متاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكذلك نفصل لايات ولتستبين سبيل المجرمين قل إن نهيت أن عبد الذين تدعون من دون الله قل لا أكبر تبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إنني على بينة من ربي وكذبت به.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 قل لون عندي ما تستعجلون به لقضي لمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو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 ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وَمَن يُنَجِّكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِن جِئْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون فيه آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين.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 كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَاتِنَا وَلِنَهْدِ اللهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُونُ كُنْ فَيَكُونَ قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتت اتخذ أصنامنا لها إني ألاك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَبَّا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ لَا فِلِيد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 في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا أن يشاء ربي شيئا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَفْلَا تَتَذَكَّرُونَ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 فأي الفريقين أحق بلمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيه؟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 وزكرياء ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وَكُلًّا فَضّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْهُمْ بَائِسُ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 ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فَإِنَّ يَكْفُرُ بِهَا هَؤَلَاءَ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ هُنَاءَكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هُدَاهُمْ كُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء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 اخيرا يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن الظلم ممن افترى على الله كذبا وقال ان وحي ولم يوح إليه شيء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 حياة لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء أم فأخرجنا به نبات كل شيء.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 إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بذيع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة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 وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكير ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم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 هم آية ليؤمنن بها قل إن ملايات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت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 وَلَوْ نَنزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا من يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي إن عدو شياطين للنس والجن يحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بلا آخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم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 وما لكم ألا تاكنوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما إليه وَإِنَّكَ كَثِيرٌ الَّذِينَ يَظْلُونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْفَمِ وَبَاطِنَهُ إِن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكنوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إلَى أُولِيَاءِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَّ طَاعَتَمُهُمُ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ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 وكذلك جعلنا في كل قرية كابرا مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم لن نوم حتى نوتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته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 يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا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 ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عن يعملون وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يشأ يذهبكم وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ ۚ وَكَانَ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمِنَا خَارِجِينَ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 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 وما كان لله فهو يصل الى شُرَكَائِهِمْ سا ما يحكم وكذالك سينني كثير ومن المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجِرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنَّ شَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَا الظُّهُورُهَا وأنعام حرم الظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه لنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم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 قد وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نكله والنخل والزرع مختلف نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقا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 قُلَا الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِلٌ فَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ لُنْ فَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ومن لبل اثنين ومن البقر اثنين أولا الذكرين حرم أم لنثيين أما اشتملت عليه أرحام لنثيين ام كنتم شهداء اهل وصاكم الله بهذا فمن ظلم مما افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَعْمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِيتَةً وَدَمًا مَسْفُوحًا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق نهل لغير الله به فمن اضطر غير باغيون ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَ الظُّهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّهُ لَصَادِقٌ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّي يَدْعُو رَحْمَتَهُ وَاسِعَةٌ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ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 إن تتبعون إلا الظن وإن تمو إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء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 وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب ننزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون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 أو تقولون لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة وَمَن نَّظَمَّ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصُدُّفُونَ عَن آيَاتِنَا عَذَابًا بِمَا كَانُوا يَصُدُّفُونَ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 يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسني منها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قُلِ انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهمون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 إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قَيِّمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قلن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ولا غير الله ابغ ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وهو الذي جعلكم خالق فلرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات الليبل لكم فيما تكب إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم